وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالتناصح فيما بينهم وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون نصحوا وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم أحوال الأنبياء السابقين وذكر طرفا من أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأمل في أحواله وفي أحوالهم وجد أنهم كانوا جميعا حريصين على هداية الناس وعلى توجيههم إلى الخير وعلى نصحهم والكلام الحسن معهم ولقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كل من ينشر الخير بين الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر يصلون يعني يدعون لا يصلون على معلم الناس الخير لو علمت الناس أدنى خير لو قلت له من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فيصلي عليك الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر بمثل هذا الفعل اليسير ولو أرسلت إليه مقطعا أو كلاما حسنا يذكره بصلاة الضحى أو يذكره بآفات اللسان أو يحذره من الغيبة ومن عقوق الوالدين فأنت تكون ممن يعلم الناس الخير فيصلي الله عليك وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر بمثل هذا الفعل اليسير وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي النو هو هي هي النوق الحسنة التي كان العرب يغالون في ثمنها ويدفعون فيها الأموال الكثيرة ويعتبرونها من أنفس وأحتن أموالهم فيقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا ليس المقصود فقط أن يهديه من الكفر إلى الإسلام لكن لو كان عاق لوالديه فاهتدى بسببك فلك هذا الفضل ولو كان لا يصلي في المسجد فنصحته فأصبح مصليا في المسجد فلك هذا الفضل ولو كان يغتاب الناس فنصحته فاهتدى بسبب ذلك فلك هذا الفضل خير لك من حمر النعم وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فلو نصحت أحدا أن يصلي الضحى أو يصلي صلاة الوتر وقلت له إن الوتر سنة محبوبة إلى الله وهي أفضل السنن على الإطلاق أفضل النوافل وأقلها أن تصلي ركعة واحدة تقرأ فيها سورة تقوله الله أحد تصليها بعد العشاء مباشرة ركعة وتكتب عند الله من قوام الليل لو قلت لأحد هذا الكلام ثم أصبح يصليها وربما أمر زوجته وبعض بنيه أو إخوته أو قال هذا الكلام في مجلس آخر فيأتي يوم القيامة تجد يوم القيامة في ميزانك من الحسنات والأجور ما لم تكن تتوقعه بسبب هذه الكلمة التي قلتها له ولما وصف الله تعالى أنبياءه قال جل وعلا عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت مبارك أينما كان المؤمن مبارك إن اشترك في مجموعات واسأب فهو مبارك إن سكن في حي فهو مبارك إن صلى في مسجد فهو مبارك إن فتح دكانا فهو مبارك إن زار أهدا فهو مبارك وجعلني مباركا أينما كنت يقدم النصحة والتوجيه حتى لو كان مخطئا فلو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم وجاء رجل الحسن البصري قال يا إمام إني أريد أن أنصح الناس لكني كلما أردت أن أنصحهم تذكرت أخطائي وذنوبي فأقول علم نفسك ثم انصح الناس فقال له الحسن البصري ود الشيطان لو يغفر من أحدكم بمثل هذا وأينا لا يعطي يقول الشيطان يتمنى لو أننا كلنا نقتنع بهذا, بهذا المنهج وهذا المذهب حتى لا ننصح أحدا وهل يعني أن الإنسان إذا نصح أحدا أنه صار أصلح الناس وأتقاهم كلا يقول ود الشيطان لو يغفر من أحدكم بمثل هذا وأينا لا يعطي ولكن انصح الناس واستغفر لذنبك ولما ذكر الله تعالى نوحا عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم قال بعدها ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فكان يتكلم معهم في النوادي العامة لهم وكان يأتي إليهم في بيوتهم ويعلن لهم ثم يمسك أحدهم وأسررت لهم إسرارا يمسك أحدهم وينصحه بينه وبينه مارس جميع أساليب النصح معه. ولما وصف الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أي لا أحد أحسن قولا من هذا ولا يعني أن الداعية فقط هو من يذهب إلى الناس في في المساجد أو ربما في الفياض والقفار أو يسافر وليهم في الغابات كل من قدم نصيحة ولو يسير فهو إلى الله فليجعل الإنسان نفسه مباركا اليوم مع وسائل التواصل أيها الإخوة الكرام صار الناس يتواصلون ويرسل الإنسان فيها ما يشاء ولا تكاد أن تجد أحد إلا هو مشترك في عدد من المجموعات. فهذه لأصدقائه وهذه لجيرانه وتلك لأسرته إلى غير ذلك فلتكن مباركا بينهم لتكن مباركا بينهم أرسل لهم اليوم تفسيرا قل هو الله أحد في, في شكل مختصر وفي اليوم الثاني أرسل لهم مقطعا مناسبا أو صورة مناسبة أو كلاما حسنا ولا تقل في نفسك إنهم لا يقرأون إن لم يقرأها هو ربما قرأها ولده أو ربما قرأها هو على ولده أو على زوجته ولا تحتكر شيئا من هذا. وأذكر أن اتصالا وصلني من إحدى الدول قبل أيام، وهذا الرجل يعمل في تلك الدولة مهاجرا إليها من بلد عربي. يقول ولم أدع معصية من المعاصي أو فجورا إلا وقعت فيه. فله ولا يصلي ولا يصوم ولا ولا يفعل شيئا من العبادات إضافة إلى وقوعه في كل الشهوات. يقول وكان بعض الناس ربما رمى إلي نصيحة عابرة فلا ألتفت إليه وكان هناك شخص معنا في أحدى المجموعات وهو يشتغل في تجارة العود والبخور يقول فأنا ملزماً أدخل في هذه المجموعات معه فكان يرسل احيانا نصائح ولا أفتحها أصلا ولا ألتفت إليها ولا أدعها تحمل المقطع أصلاً لا, لا أفتحه ولبث سبعة عشر على سبعة عشر على هذا الحال. يقول حتى أرسل في يوم من الأيام مقطعا فأثناء تصفحي وقع أصبعي على المقطع فانفتح سريعا ربما كان الانترنت سريع أو انفتح سريعاً وتكلم. يقول وإذا هو كلام حسن، أنا غافل عنه، وطالما كنت أضع يدي على المقطع ثم أحذفه. معرض لا أريد أن ألتفت إلى مثل هذا أبدا يقول فأثر فيه هذا المقطع القصير الذي ربما لا يتجاوز دقيقة أو دقيقة ونصف وبكيت وذهبت واغتسلت وأخذت أقرأ كيف صلاة المغرب والعشة ماذا أقرأ فيها يقول نسيت حتى الصلاة ثم صليت ثم اتصل يستبسي عن بعض الأمور متعلقة بتوبته فقلت في نفسي هذا الرجل الذي وضع هذا المقطع ربما كان في دولة أخرى فإن هؤلاء التجار ينتشرون في عدد من الأماكن لكنهم يتواصلون بهذه الوسائل ربما كان في دولة أخرى ولا يعرف هذا الرجل أصلا وليس بينه وبين أي علاقة إلا من خلال التواصل وهتدى هذا الرجل وجاء وحج وصام ذلك العام وأصبح من خيار الناس وذلك الرجل الذي نزل المقطع ربما حوله أيضا من مجموعة أخرى وذاك الذي وضعه في تلك المجموعة الأولى لا يعلم أن رجل اهتدى به في دولة كذا وما يهمه أن يعلم المهم أن الذي في السماء يعلم يعلم أنك نزلت هذا المقطع أو وضعت هذه النصيحة أو وضعت هذا الكتاب أو وزعت بطاقة الأذكار أو قلت لفلان كذا مبتغيا بذلك وجه الله تعالى المهم أن الله الذي فوقك الذي يعلم السر وأخفى والذي هو الذي سيحاسبك ويعظم لك الأجر ويفعل بك ما يشاء المهم أنه هو سبحانه وتعالى يعلم وما يهمك أن يعلم الناس أو لا يعلمه كما قال عمر لرجل جاءه بعد أحد المعارك فقال له عمر من استشهد فقال استشهد فلان وفلان وفلان ممن يعرفهم أمير المؤمنين قال عمر ومن أيضا قالوا استشهد أقوام لا يعرفهم أمير المؤمنين فقال عمر وإن لم يعرفهم أمير المؤمنين وما ينفعهم أن يعرفهم أمير المؤمنين المهم أن الذي جاهدوا من أجله يعرفهم وما يهمهم أن يعرفهم عمر أو يعرفهم غيره المهم أن الذي في السماء الذي بذلوا أرواحهم وسكبوا دماءهم وفارق ديارهم وأبنائهم وأموالهم المهم أن الذي في السماء يعرفهم فإذا أخلص الإنسان في مثل ذلك وفق وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو موطنا يمكن أن يقدم بهم يقدم به النصيحة إلى الناس إلا تلكه فيستغل عليه الصلاة والسلام مواقف مرضهم إذا مرضوا. فقد مرض غلام يهودي جار له فمضى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغلام وهو في مرضه ونصحه ودعاه حتى أسلم ولما مرض عمه أبو طالب مضى عليه الصلاة والسلام إليه ينصحه وكان يستغل عليه الصلاة والسلام مواقع اجتماع الناس فقد مر عليه الصلاة والسلام يوما في طريق فرأى مجموعة مجتمعين على شيء فسأل من معه قال على مجتمع أولئك قال اجتمعوا يا رسول الله على قبر يحفرونه فما لا إليهم عليه والسلام ما دام على قبر يحفرونه معناه أنهم فارغون لمدة خمس دقائق إلى عشر دقائق فهم ينتظرون حتى ينتهي الحفر ثم ينزلون ميتهم إذن هي لحظة مناسبة لتقديم النصيحة فمضى إليهم وإذا هم ينتظرون واقفين هكذا فارغين ينتظرون أن ينتهي هذا من, ينتهي من الحفر فقدم إليهم صلى الله عليه وسلم ما كتب الله له من نصح وكان يتتبع مثل ذلك ولا تخجل من اشغال المجالس في الفائدة حضرت عددا من المجالس التي يحضرها الناس والتي يحضرها الجميع يدعوك فلان إلى جلسة قهوة أو إلى عشاء أو غداء أو تجتمعون في مكان تتحدثون لا تقل في نفسك الناس لا يريدون أن يسمعوا مني أو لا أريد أن أتقل عليهم أكثر الناس عندما يجتمعون في مثل هذه الأماكن ليس عندهم كلام جديد وربما تجد الشخص يتكلم عن مجانبه هكذا لإشغال الوقت فقط فلو أنك أخرجت جهازك وقلت يا جماعة ما رأيكم نقرأ عليكم تفسيرا قلوه الله أحد ثم قرأتها لمدة ثلاث دقائق سيتعلمون وتؤجر ويكون مجلسكم ذكر ولا يكون هذا المجلس تره فإن الناس يقول عليه الصلاة والسلام من ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله تعالى فيه إلا كان عليهم هذا المجلس تره يوم القيامة يعني حطرة يا ليتنا ذكرنا الله فيه ليكون مجلس ذكر فأنت تؤجر بهذا خاصة إخوتي من طلبة العلم من الشباب الذين ينظر الناس إليهم أنهم من طلبة العلم أنهم من المستقيمين إذا حضرت في مجلس فكن مباركا كن جريئا إذا حضرت فقل لصاحب الزعوة قل يا فلان تسمح لنا بنصف دقيقة نعطي الإخوة ثم تكلم معهم في شيء نافع وليكن شيئا يسيرا خثيفا كقصة من السيرة النبوية أو موقف مواقف السلف إلى غير ذلك حتى يتعود الناس في مجالتهم ويتعودون أنك إذا حضرت معناها أنك ستعطيهم كلمة مختصرة خلاص يتعودون على هذا فتصبح مباركا بينهم وإذا كان الإنسان يحضر المجالس كما يحضر العوام ما الفائدة من طربك للعلم وما الفائدة من انتسابك إلى الخير وحرصك على الصلاة وحرصك على دورات العلمية وحرصك على القراءة ما الفائدة إذا كنت تحضر مجالس الناس ولا تفيدهم ولا تنفعهم كن مباركا أينما كنت نصيحة عن حقوق الوالدين نصيحة عن آفات اللسان نصيحة عن تربية الأولاد نصيحة عن الحرص على المال الحلال نصيحة على صلاة الجماعة نصيحة على الإحسان إلى الجار نصيحة على الأدب مع الناس والأدب في المظهر وغير ذلك لعل الله تعالى ينفعهم بك أسأل الله أن يجعلنا جميع مباركين إنما كنا قلوا ما تسمعون والسافر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لا رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه صار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو موطناً إلا نفع الناس بما يسر الله له حتى عند موته صلوات الله وسلامه عليه فإنه سمع أم سلمة تحدث غيرها أثناء احتضاره عليه الصلاة والسلام عن كنيسة رأتها في الحبشة وتذكر ما فيها من التطاوير تحدث حبيبة تحدث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن كنيسة رأوها في الحبشة فقال عليه الصلاة والسلام وهو يستمع إلى الكلام عن عن كنيسة في الحبشة فيها تصاوير فيها تماثيل قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد أولئك شرار الخلق يوم القيامة وبدأ يقدم نصيحة عن حرمة هذه التماثيل وأنتم من المساجد على القبور فكان صلى الله عليه وسلم مباركا ولما بدأ به خروج روحه المباركة صلى الله عليه وسلم جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فيتدارك ما تبقى من لحظات لتقديم نصحا إلى الناس صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا نافعين منتفعين وهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا اللهم اصلح أحوالنا اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعي واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن اللهم صب عليهم الخير صب اللهم اسبغ عليهم نعمتك وأنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا عظيم المن يا رب العالمين اللهم وحفظ جنودنا على الحدود اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم عينهم على إظهار الحق وبيانه وعلى الوقوف مع أهله يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل شهداءهم اللهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين اللهم كل أهلنا في بلاد الشام اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم, عليهم رحمتك اللهم أيدهم بنصرك اللهم إنك ترى حالهم يا رب العالمين اللهم إنك تنصر من تشاء اللهم إنك تنصر من تشاء اللهم يا قاة مظهور الجبابرة اقتن جبابرة الشام الذين ظلموا إخواننا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم كل أهلنا هناك وكل أهلنا المصدعفين في غزة وفي كل أرض من أردك واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى